الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إلهون Iyya yafurhabun wa lahu ma fi s-samawati أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ مَا إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ yaqū bimā ātaynāhum fa-tamtāʿū fa وَي جلُونَ لِم ل يعَلَمُونَ نَصبَ مِ مرَذَ Allahi la tus'alun amma kuntum taftaroon يا جعلونا لله البنات سبحانه وله ما يشتهو idhā washīrā aḥdū bil-unfā wal-wajhū huswadan يتوارى من القوم من سوء ما وشر به أن يمسكه علىه Let's <laughs> pray. صun <تصفيق> a وهو العزيز الحكيم ولو يؤازد الله النبي san bi ghlm dim ma tarka alya ما ترك عليا من ذنب ولا كثير Al-Husnā. Allahu la ilaha illa qadza aw sunna illa umman min min qadlikan fa'zini annahu fan sai an nam la umus Ooh. Mm -hmm. Oh. nusqīkum mimmā fī buqūni min baynin furthun wa dhanil-lan khāliṣan وَمِنْ فَمراتٍِ النَّخ وَضلأََّ بتَك تَخِذُونَ مِنه سَكَرَ وَرِزق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ <تصفيق> وَأَوْحَى رَبُّكَ لأن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذللن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان Fi is sure. يخرج من بطون ذا شراهم مختلف ألوانه فيه بشف كلا آية لقوم يتفكرون kum man yuraddu ila aw zallil umuri li takila la man fa'a da'i min shay'in Allahu khalaqakum thumma ya'rafukum wa minkum man du ilā'udhil lil 'umuri lkaylā ya'lamu ba'da ก็ qumsm mätä واللهُ خَلَ قَكُمثُم م man <laughs> 129. فبنعمة الله يجحدون ترجمة نانسي قنقر فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَا 7 Duo relifiers any other子 fun Zofman o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 han sanan fa أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا lan zulain ni ahadukum ma al-kawn la yaqdiru وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الَّذِي اسْتَوَى فَهُوَ وَمَنْ يُمُرُّ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ رَاطِمٌ مُسْتَقِيمٌ الله الله الله أَلَيْسَ Vi não وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَارَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّعَ وجعل لكم السمع وبصرا وافئدت لنكم تشكرون ان لم يروا الى طير موسخرات في Amen. إن في ذلك لا آيات لقوم Oh a uh, no. a uh -huh. uh -huh. أظنكم ويوم يقين واجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظنكم ويوم إقامتكم ومن أصل وَثِقًا وَأُبَارِغَا اللَّهُ أَحْمَدُ وَالَّذِي جَعَلَ لكم, مما خلق ظلالا وجعل لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَتْنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْبُحُورِ رِزْقًا وَمِنَ السَّمَاءِ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَاسَكُمْ kazalika yutimmun amatahu alaykum kazalika yutimmun amatahu alaykum la'allakum مونَّ تو ليك الن كم تُ صمونونَ فإن تو اللوفٍَ الن ملَك وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ خَلَقَ ظِلَالًا خَلَقَكُمْ إِلَى لَوْ وَجَعَلَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَا مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَا وجئنا لكم وجئنا لنكون سرافي لتقيكم الحر والسرو لتقيكم الضسكم kai kayutim mun amma ta 'alaykum la 'an kuntuslimun fa كم مولوي الله